يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتموا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله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 وَاسْتَشِْدُ شَهيدَْنِ مِّجَالِكُمُ فَإَِّم يَكُونَ رَجُ لَْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأتَانِ مَِّا تَرضُونَ مِنَ الشُّهَدَ فَإِلَّم مِنَ الشُّهَدَ تَنْظِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْشَحُ الْشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ